أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 سنيا. قال رب يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب فَكَلَّمَ مَن لَّا سَفَلَ ثَلَاثَ لَيْلٍ سَوِيًّا فخرج عَلَى قَوْمِهِ مِن مَّحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِ مِنَّا سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا كتاب بِقُوَّةٍ وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدينه ولم يكن جبارا عصيا وسلام ويوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وادقوا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهمها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم إجابا فأرسلنا إلينا روحنا فأرسلنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلت غلاما زكيا قالت أن نوري غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم اكذب غيا وقال كذلك قال ربك هو علي هينا وليجعله ايه للناس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 فَقُلِ اشْرَبِي وَاقْرَئِي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْثْمِ لِقَوْمِهَا تَحْنِلُه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أستهار لما كان عبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت له قالوا كيف نتنم من كان في المهد صبيا قال إني عرض الله عتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بإصلاحك والزكاة ما دون تحيا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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من نشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وَيَدْرُونَهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُضْرَى الْأُمُورُ مُنْفِي فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسبع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتي فاتبعني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 فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آرنتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجعني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي